الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا ايها الذين من اتقوا الله حق تقاته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 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وائده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ما شدد الله إله إلا الله. وحده لا شريك له. ما أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأجب الامانه ونص الامه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيام ربي بالله ربنا. وفي الاسلام دينا رب محمد النبي ورسوله اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنظيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة قصر يوم يتبكر الإنسان ما سعى وبرجت الجحيم لمن يرى فأما من فضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى مَنْ من خاف مقام ربه ونهى عَنِ عن الهوى فان الجنه هي الماوى الناس ثنتان خالد الدنيا وخالد دين خالد الدنيا يجري وراءها لاهسا فلهاتي الكلب لا ينقطع وطالب دين وآخرة داع الدنيا وصراها وكو عليهم جدع الذي آتيناه آياتنا فانترق لنا فأتبعه الشيطان في كل من الغاوين ومشئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض واتبع هواه كمثله كمثل الكلب ان تحلل عليه يلهب او تكيك يلهب شهات لا ينقطع وراء الدنيا حيث مصالحها لا تنتهي وابوابها لا تسد ومياهها لا تروي بحر مالح يرده العطشان ليروي عطشه فلا يزداد احتلى عطشنا، من جرى وراءها اتعبت وكم من الخطاب خطبوها فقتلتهم في لَيْلَةِ فتاقهم وما فازت الجنيا إِلَّا الذي فرفع عليها فجاسها بفتنه وطعها بعقبه فأكدت على أقدامه فتسلها فاسها وهي ترجوه أن ينظر إليها هذا ما تتجمل إليه وتمسح وجهها بحنواع المسوح الجميلة ولكنه معرض عنها متنكب جادتها عرف طريقه الى الله ومترسها بآهدها وعال صحيح الدنيا لجبل وروحه معلقة بالميلة الى العلا والحرق على الدنيا من الهوى والهوى مضل عن سبيل الله لا داوده إنا جعلناك قليسا في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى سيضللك عن سبيلك عن سبيل الله كم من الناس يتبع الهوى تهوى يا ابن إسرائيل وأنزيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا مما رجحناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم ربدي ومن يحلل عليه غائبي تحت الهوى والهوى من الهوي من السقوط لأن روحك توفق تريد ان تخطيط ملأ الملا الاعلى والطين يجذبك والشهوات تنزلك تغرق في مستمتع الدنيا ما وتهوي بها ان تبت لمن تربت وهيهات هيهات ان تثبت بعد ان بركت في وحيها وغصت ولقد ذكرنا في الاسبوع الماضي عن نتوكل على الله وقلنا ان التوكل مهجي على الزوج الهوى مهجي على الطمع فهو ورع وطمع وما اجمل كلمه الحسن البصري عندما كان غلاما يسوع وساله علي بن ابي طالب رضي الله عنه يا غلام ما يصلح الدين قال الورع قال وما يفسد الدين قال الطمع فالهوى يبعث على الطمع الورع مبني ومنبعث من الزهد وعلى الزهد اقيمت قوائم التوكل الثابته ومن مستنقع الهوى الاكل تنبعث رائح رائحه الهوى العسل وشتان شتان, شتان بين إنسان ارتفع على الدنيا صاعدا الكنمم يتنظم مخفو قبيرا ويتروح بعد معدقة انفه وبين إنسان لا ينبعث من موطنه إلا العفن ولا يطوح منه من ما نفسه الا الراشحة التي تتاؤل التي اشمع قد من هالمسول منها الاجسام يمكن كان جميلا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كلامه جميل وما رضينا ما يقعد من فم النجوة الشريف وكله القيد وهو يلقف قضيه القمة بالحرص والحرص غالبا حينما هو حرص على الدنيا بجالها أو على الدنيا بجاهها وذكرنا كان الحديثة والذي رواه الترمذي وهو حديث حسن او صحيح ما ذئبان جائعان ارسلا في ظلم باسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه ما جاء جائعان وفي روايه قاريان ارسل في ظلم يأتسج لها هذه الرواية ارسل في ظلم وبرعاتها يأتسج لها من حرص المرء ولا الشرط والمال لدين وقد جاء في سبب الحديث بالحديث ان عاصم بن عديد فاشترى مئة سهم من أسهم خيضر بعد أن قتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لكل صحابي راجل سهم واحد وخرج لكل صحابي فارس ثلاثة أسهم وكانت حكم خيضر 1800 وكان أطحاب الحيض البيه الف وخمسمائة الف وثلاثية كانوا راجبين في خلبر ومئتان كانوا راكبين في خلبر ومن الراكب ثلاثة أسهم للثارث سهم وللثارثه سهمان وللراجب سهم واحد فهم مئتان بسكت مئة تسام فالف فقلقهم الف واربعمائة في رواية فالف وحمس مئة في رواية والرواية ثانية في حسان فالف واربعمائة مئتان من الفرسان بسكت مئة تسام وألف ومئتان بكل واحد بسام ألف ومئة بسام وليا مجموع ألف وطنان مئة بسام كان لكل صحابي أهم واحد فجاء عاطم واشترى مئة سهم من أكل خادر وبلغ ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحديث ناجئ صلى الله عليه الصلاة وهي حسنة ناجئ داني ضارياني في ظل في غنم إضاعها ربها ربها صحبها بأفض منها من طلب المسلم المال والشرق لدينه والحرق على المال يكون من ناحيتين فالمهلكه تأتي من طريقين فبعض الناس يحرص ان يجمع المال بكل طريق حلال ولكنه لا يزع لحظه من اللحظات تمر دون ان يضيء الى خدينته شيئا ولا يزع يوما من الايام يمضي على ليلة من الليالي تقبل إلا ويحسب أن تروته زادت شيئا جديدا فإذا وقتقت ولم تجد فتجده حزينا جديدا ما أسأ أن يكون عند المسلم ملايين الدراهم والجمانير ويكون زاهد في الوقت قيل لاحمد بن حنبل رجل عنده مئه الف درهم يكون جاهدا قال نعم اذا لم يحزن اذا زادت ولم يصلح اذا زادت يكون جاهدا بهذا الشرط لا يصلح اذا زادت ولا يمشي لا يحزن حسن هذا صحيح، وهذا سبب من سبب هلاك المرء لأنه ليس عنده في بأخرته، فأوقاته منع الليل وأطاع النهار، ينفثها في جمع بنيوت الحسابات، وكم من الأعناق من أرى أحداً. الناس في جلسك في يوم عيد شكر والناس سرحون بطباء فريضة في السيام ويهنئون بعضهم بعضا وصدق صاحب البيت جأسا من الشاي له وهو يحكب إثابات تطارك وإذا يقول له شكرا أنا لا أتين شكرا هو يحكب حساباته حتى في لحظة تناولك الشاي لم تقل حساباته فقال شكرا أنا لا أجير أحد الحرص على المال إلى هذا الحد مهلك للنفس ويكفي أنك تنسكه أعد ما تملك ساعاتك اوقاتك في طلب الدنيا مجنونه وفي الحرص على شيء نكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسيه لامي حاسيبه وقد دعت ان يمتعها باسم الله صلى الله عليه وسلم وان يبارك في اعمار عمره وعمرك يا معاويه قال إذا ما دعوت الله لعاجل محدودة ولأرجاق ولأيام محدودة ثم وجهها ان تدعو الله للأمور الأخيرة أحسن ما تمس أيها الأب يا عمرك ما أنتم في تجبل الأيام إنا نقطع ايامنا نقطعها وكل يوم مضى نقص من الاجل ومن ننفق الأيام ومن في الايام في جمع له مخافه فقر كل الذي فعل الفقر وقد اننا الله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لان ربه اقسم له على ذلك فقال افي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والارض انه حق مثل ما انكم تنفقون فقال صلى الله عليه وسلم دفق الروح الامين في روعي انه لم تموت نفسا حتى تستكمل رزقها واكلها في التقوى في الطلب هذا الحرف الحلال حرص على جمع المال الحلال وفي بعض اثار الاسرائيليه الرزق مقسوم والحريص محروم حتى ادم فلا اقلت عمرك في طلب الدنيا ثم تمتص بالاخره وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان اليقين الا ترجي الناس بسخط الله ولا تحقد احدا على رزق الله ولا تلوم احدا على ما لم يؤتك الله فان الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا تجهده كرافي تكارث فإن الله بكثه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والصفق فالروح في اليقين راحة النفس والضمير واستقرار القلب وهدوء الأعذار إنما هو في الرضا الربراء القدر وقد كان عمر ابن عبد العزيز يرجل كلمته أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر والقدر أصبحت وما سرور إلا في مواقع القضاء وقال عمر بن الخطاب لو كان الشكر والصف الشكر على النعمة وقفتوا على اللعنة جواسين ما داليت عن ارتباع ما داليت أن تنزي لأن تنزي فيها نعمة تأثر أو تنزي في بلية تأثر وقال بعض الثلاث إذا كان القبر حقا تنشف بعض وإذا كان الغضب في الناس طبعا الصفه بكل احد عز فاذا كان الموت بكل احد راقدا والطمانينه الى الديار حمق وقال بعض الحكماء اطول الناس هما او حسود فاهناهم عيشا او قنوع واصبرهم على الاذى الحرير واخفضهم عيشا ارفضهم للدنيا واعظمهم مدينه يوم القيامه في العالم المفرط فالحرص جاء قد تضر بمن ترى الا قليلا كم من حريص طامع والحرص طيره ذليلا ولن تجد حريصا الا دليلا كل من حرص على الدنيا اذن له اهل أنه يطلق الدنيا لأنه يطلب الدنيا من بين الناس والناس لا يحبون من يفعلهم الله يغضب ان تركت عليه ومن يعاده حين يسأل يغضب حتى لو سالته أن تاخذ المال للفقراء و نفسه قصيرا هو يعلم ان لا تاخذ من ذا تاخذ من الاشياء بان الانسان جبرا على شكل ان قليلا والنفوس التي تسمى تقتدي على الحث على السماحه انما هي النفوس التي تقوم بها المجتمعات وتشات بها اركان الامم والممالك وما اذل الناس وضيع الديار وفي دين المقدسات اكثر من الحرث على الدنيا دنيا المال او دنيا الرياشه والشر وكان ابو العتاهي يقول فَذَلَّ الْحَرْصُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ وَأَمَّا مِنْ أَسْتَانِ مِنْ الْحَرْصِ إِنَهُوَ حِرْصٌ مَعَ الْحَرَامِ إِذْ يُخَالُطُهُ المال مَعَ الْمَالِ شُبُهَاتٌ وَحَرَامٌ وَنْ وَنَا يَنْتَبِلُ وَلَا يَحْرَمٌ أجد مع المال من حرام أو حلال فماله خليط ودامه مخلوط من الحرام والحلال وكل لحم نبت من حرام فالنار أولاك لقد حديثنا بعض الناس عن شيخ من نزيخ الأزهر فقد دعاه سؤاد الملك سؤاد لمأجبة من المعادل ذاتهم كان من عادته أن يضعو الناس على طعام الإفطار في الوقت فأمتك شيء الأظهر بيعمل الملك أن يمد يده ليأكل من قرده ولحمه قال حرمت عليكم الميت والدم قال هذا طعم حلال ولحم حلال فأرد الحلال فأفضى صبتا من طعام الملك وعصرها فنزل الجن أحمر طمانيا الحرص أشد البخص والحرص أما جاء الحديث والشف أما جاء في الحديث الذي هو أشد البخل بجمع المال من شبهات وحرام وحلال ثم منع حقوقه وواجباته قال اتقوا الشح قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فان الشح مهلك من كان كفوكم امرهم بالقطيعه فقطعوا وامرهم بالبخل تبقلوا وامرهم بالفجور تفجروا اتفقوا الشح فإن الشح أعلى من كان قبلكم امرهم بالكفيعة فقطعوا وامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالفجور تفجروا احهه الحاكم وواصفه الذهبي ورواه داود وهو حديث حسن صحيح وفي الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد لا يجتمع الشبح والإيمان في قلب مؤمن أبدا الحديث لا يجتمع دخان جبار في سبيل الله ودخان جهنم في شب العبدا ولا يستمع الشح والإيمان فيه في كل مؤمن والحديث اخسا كما قلت افضل الايمان الصبر والسماحه هذا الحرص على المال اثنيت يا هذا غمره في جمع الدراهم والجنانير فإذا جمعت الدينار وطابت ما ترنينه ولذبت بصره في داخل شررك وحكمت عليه بالإعجام أو السجن المعبد لا يراه أحد ولا تتجوله يكون صالحا ولا تنفع به مسلمة ميت في ديناك ميت في أخرى وكما قال عليه. رضي الله عنه عجبت للبخيل عجبت للبخيل يطلب الفقر الذي منه هرب ويهرب من الجنا الذي اياه طلب يطلب الفقر الذي منه الفرب فيهرب من الجنا الذي اياه طلب يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الاخره شيء من هذه الدمانير يجمعها لندخس ولخلصا من بعده يخلقون ينسيطونها على الشهوات وفي الأسماق في لندن وفي باب سبق وفي مانيلا وفي لا سبق في الردى والقمار والمواعيد الخضراء والليالي الحضراء وهو يعيش في القبر تحت سياس منتر ونسير يطهق التربط جمر جدة الحديد فيصنح صيحة يسمعها من في السماوات ومن في الأرض إلا الانس والجن ولولا فلا تتعفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عفاق القبر يا هذا لمن تجمع الأموال لا كثير من الناس يقولوا أصاب بالمرض الحف ولا أصاب بالمرض أيضا أن يكذّي عن يكوت. يا كذب من تكوت ولا تكذيع من تقول. شيء لك شيء لآخرتك شيء لعائلتك لا أن تعيش لدنيا هل تتعجب بطنا وانت تعلم اين يذهب ما يخرج من الضبط او فرجا وانت تعلم النطفه الكبيره التي تخرج وعجز لابن ادم كيف يتكبر بفضل مال واصله من نطفه الكبيره واخره من جيش جيشه كبيره وبينهما يحمل العذرة في الوسخ الذي يخرج من الانسان هذا مسل الدنيا عند رب العالمين وإن شئتم فقرأوا إنما الحياة الدنيا له ولعب ودينة واموال وتكاثر بينكم وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كما تلغيث أعجب الكفار نباته وماذا بعد البيت درق. وماذا بعد الضرع طعام وماذا بعد الطعام انتم تعلمون انهم في كل عامين او ثلاثة يغيرون مجاري عواصم الدول العربية لكثرة ما يأكل الناس وللزياد حرصهم وآكهم وطعامهم الثاني هو الحرص على الشرق الحرص على العلو في الدنيا هذا أعظم من الحرص على المال لأن الإنسان يدل نفسه وينفق ماله من أجل العلو في الدنيا ولقد صأيت ذهب الناس في طلب الرئاسة أقل منه كتبير من زهدهم في المال فتن من زاهد في المال يعيش عيش الفقراء ومع ذلك هو شحيح في زهده في الحرص على طلب الرياسه وللأسف الشديد اني رايت كثيرا من المسلمين والاذكياء الصالحين يقطع الأرحام من أجل علوه ويقطع السيلة بإخوانه وهو لمن يعيش معهم ليستفادل معهم مجمع حبه إذا تعارضت سياسته مع استقامتهم ومع حرصهم على إصائرتهم الله رأيت ذلك واضحا تعيش معهم كثيرا وأنت أعطيتهم قدك وأنت وهبتهم قدك وأنت تركت الدنيا كلها تخدم الغرض الذي تظن أنه مصل ما يعدمته فإذا تخالف ظنك باستقامتك وحرصك على ضائرتك على زعامته او رياسته او قلوه لا يدخل فيه كل الناس في ارى ما يوم وليلة في اليوم في تكون اقرب المقربية لأيه اقرب المحجين اقرب من يدخل أعناقك وفي الغد بعد أن تعارض هو مع حرصك على ما تظنه أنه طريق أخذك وأنه جاكت ربك يدخل يقليك ولولا مجارات ولولا أن الناس لا يصدقون عنك ما يمكن ان يرميك ريس لما ترك جريمه الى الفطار ولا ترك عارا الا الفطار ولا ترك سنارا الا الفطار وهم في افت وقت دهاج الدنيا يعيشون عيشا بسيطا لكن فتة والدنيا والرياسة يمنعهم ان يقولوا الحق فيك لان قول الحق فيك تقضيهم مع الهواء الذي بنيت عليه الرئاسة وتبقى لمن يغضب الرب ويرضي العبد فليك الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين فراغوا اذا صح منك الهد فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب رايت من خلال تجربة طويله مع الناس كبرت فيها اغوارهم وعشت معهم في دقائق حياتهم ليلهم ونهارهم طعاما وشرابا نتقلق كما يتقلقون ونعيش كما يعيشون ونتعرض لسهام الاعداء اكثر مما يتعرضون ومع ذلك نجد في موقف ترضي به ربك في موقف تظن ان سخط الله سيحل عليك إذا سرت في ركابهم واذا مضيت مع اهوائهم فصلت قيمه الحق والتزمت الجاده التي تظن انها ترضي رب العالمين وتضع لك الشيء الثمين في ميزانك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وان الرجل لا يتكلموا بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله فيدخل بها الجنة وانا الرجل لا يتكلموا بالكلمة من فقط الله لا يلقي لها بالا سيهوي بها في رضا فيا ايها المسلمون لستم انتم فقط السامعين بل المسلمين اجمعين لا تبيعوا اخرتكم بدنيا غيركم ولا تهلكوا دينكم وأعمالكم ولا تحبطوا صلحاتكم بها غيركم فهؤلاء هم السفلة السفلة السفلة سائل سئل الله بن المبارك من الملوك صوال الدهاد قالوا من السفلة قال الذين يأكلون بدينهم يعني يستطيعون دنياهم قالوا من سفعة السفلى قالوا الذين يطمحون دنيا غيرهم لإستطيع دينهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا ويكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدها ألم ترى أنها أردلنا وكفضوا بجل الله آلياتهم لعلهم ينصرون لا يطلعون نصرهم وهم لهم جنجا محضرون سنتفهوا وإياكم أن تجروا مع الهواء ولله عم واجو هو في عظيمه وطن من العمل لطفه مع عواصف هوا وطن من الناس وطنته وطنته وطنته وطنانه رياح هي هي هي هي هي هي أن من نفسي ومن أعماقي إياك أن تقطع مودتك مع الناس من أجل عبد لا ينفعك ولا يضرك يوم القيامة إياك أن يأمرك الشكر والهوى بالطفعة فتقطع، ستخلك بهوى فلان، أما يكفيه هلاكه كان وقد تقدست قرآن أبيع أن تقترب منه في ساعة الخلوة، في أجنح بعض الموائد الحارة وبعض الكلمات الصادقة، تقول له يا أخي: ما في الله في سلان، والله ما رأينا من تمنه إلا قراء، يا أخي. ماذا تقول في فلان والله إن الذي ظهر منه من صحيحته من صحيحته من صحيحته من صحيحته, من صحيحته أقول إن الذي ظهر من لنا بيطاء نقية لن نرى منه إلا خيرا فلا تجر مع الهواء تهلك مع الهالكين ولا يضرنك تفتح السالكين فأولئك قد يكونوا مع الهالكين وما أكثر الناس ولو حرفت بالمؤمنين والحرص على الشرف يكون كذلك من ناحيتين كم حب رئاسة الدنيا واما طلب الدنيا به اما حب رعاسه الدنيا بوسائل دنيويه واما حب رعاسه الدنيا بوسائل اخرويه شان حب الدنيا بوسائل الدنيا ان تحرص على الاماره ببذل المال او ببذل الجاه او غير ارض بطري كالطعام او غير ذلك من اجل الجاه والعلو والشرف والمنزله الرفيعه في قلوب الناس عز امر الناس الباطلين الساقطه المفخوذ عليها في نظر رب العالمين يا ايها الاخوه هذه منزلة منزله حرص او دركة لانها منزلة السافلين فهي دركة من دركة الهاجبين فهذه دركة والدركة القوى والدركة التي تود بفائدها في جهنم ان تطلب الاخرات عن طريق الجين ان تطلب الدنيا عن طريق الدين، ان تطلب حب العلو والشرف عن طريق العلم عن طريق الجمهات عن طريق النفطة عن طريق الزكاة وغير ذلك ان تطلب الدنيا بإهلاك الآثرة رمض الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة إلى عبد الرحمن بن سمرة لا تكفي الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أطيت إليها وان اعطيتها من غير مسألة وعنت عليها وفي البخاري إنكم ستحرصون على الاماره وستكون هدامه يوم القيامه نعمة المرضعه وفئه الفاطمه لان الرضاع من الحليب طيب وحلو والفطام عن هذا الحليب مر وصعب على النفوس والفطام وما اشد الفطام عن شرف الدنيا وعن جاهها ولا تقرؤوا اليهم يصابون بانهيارات عصبيه عندما تفاجئه الاطاله هو صاحب المعالي في الصباح وفي الضحى يصبح تما رميما في داخل بيته لا ينظر عليه ماغر ولا يسلم عليه ماغر وفي الصحيحين إنا لا نولي امرنا هذا من ساله ولا من حرق عليه وأما طلب الآخرة بعمل أن نقوم بالدنيا والشرف ببدل الدين وقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه ابو داود من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطرده الا لعرض من الدنيا لم يرح عرف الجنه يوم القيامه لم يشم رائحه الجنه يوم القيامه ورائحة الجنة تشم عن بعد سبعين عاما في رواية مسلم وفي رواية احمد تشم عن بعد ضعب عام لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة مطلب العلم ليماري به السكهاء او ليواجه به العلماء او ليطلق وضوها الناس اليه من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يباري العلماء أو يطلبوا وجوه الناس إليه فالنار النار فالنار النار وأعظم من هذا الذين يكتلون أرواحهم أو يخاطرون بأنفسهم من أجل الشرطة الدنيا يقاتلون. ويبذلون وتجدهم في المعرضة من أجمع الناس حتى يقال جريء وكال الصحيحين فاشلت ليقال عنك جريء وقد فيه فأخذت أسرة بالدنيا فيؤمر به فيلقى على وجهه النار يا أيها الأخوة هذه هاد الجهات ثابت لهم آثار وإلا فإنكم ترجعون مأزورين غير مأزورين ففي الحديث الحسن الغزو غزوان الغزو غزوان فمن خرج اتضاء من غزو اتضاء مرضات الله واحدة وأطاع الأمير ثانية وأنفق الكريمة المال العزيز عليه واجتنى بالكساب وياسر الشريك ياسر الشريك أي صاحب شركاءه بخلق الحسن وتخلى عن كثير من مطالب نفسه وتبر على كثير من ادائهم وتفتق بعرضه أي بما يفتقونه فيه عليهم وياسر الشريك واجتنى بالفتحات الوصيل والقام وتفتح السؤال والفغول كما لا يعنيك وتس في الأمس كما لا ينفعك معرفته ولا تضرك ولا يضرك باله اذا عميت بهذه الخمسة فأجره فنمه لنذهب أجر كله فالقلم لا يتوقف عنك في ليل او نهار في يقظه او منام من خرج سواء مطعم الله واطاع الامام وانفق الكريمه وياثر الشريك واجتنب الفساد فنومه ونفره اي يقظته بشر كله ومن لم يجتنب الفساد ولم يطع الامام وقرد رياءهم سبعة لم يرجع بالكفار أي لم يرجع بالنفس العدل الذي دقم به المدفل أي رجع آتنا غير متاب ورجع مأزورا غير مأزور واحفظوا ألفتكم واحفظوا فعدتكم مع من حولكم وأطيعوا من خوفكم وقلقوا لياتكم لي لي حتى ترجعوا بأجل عظيم وثواب جديل وقلقوا لي هذا وقلقوا الله لي ولكم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هذه زانية عان أطفال في غنم نبت سلمناها من حب الماء في المرء وفي رواية حسن المسلم على المال والشرف بدينه دينه على المال نوعان حرص على جمع المال من حلال وحرص مع الشحف بجمعه مع الشبهات وعدم أداء حقوقه وواجباته والحرص على الشرف نوعان حرص على طلب الدنيا بالدنيا. وحرص على طلب الدنيا بالدين فانتبهوا أيها الإخوة واحضروا أن تكونوا من هذين الثلثين فالله عز وجل قد اختاركم من هذا الدين والمخاطرة عن من أجل إرباع رب العالمين لا ترجعوا معجورين ولا ترجعوا معجورين يا يعلق الإخوة تحفظوا آداء جهادكم فالجهاد عظيم ولا يعدل في ميزان الله شيء. احفظوا شرف قتالكم فشرفه رفيع وهو قمة سنة من الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم واحضروا من التسرع على الفتوى والإخواء فيها معلموا أن المالك قد سئل عن أربعين متألة جاءه رجل من المدر إلى المدينة يتقنه عن أربعين مسألة فأجابه عن أربعة وقال عن ستين وثلاثين لا أدري قال له الرجل ماذا أقول لكم لقد كنته من بلاد المغرب فقال كل قومك إن نالك لا يدري والعلم ثلاثة آية ناضية وصمة ناضية ولا أدري فانتبهوا ولا تجروا على الفتوى ولا تستطيعوا في الاجابه عن الاسئله فاجراكم على الفتوى اجراكم على النار لانك تجروا من اجل صله الشرف في الدنيا تجبل دينك وقد راينا اذا سئل عن مساله تغير نومه كانه ليس بالرجل الذي كان وكان حالف اذا سئل عن مساله كانه واقف بين الجنه والنار وهكذا السلف كان كل واحد يحب ان يبقي غيره بذا حتى اذا جاءه الرجل يساله يقول الم تجد عبرا مني على الفتوى فتسالني كالغير اسال الشعب عنها اسال الحسن عنها انا لا ادري فلا تتجرا على الفقهاء صله لحب الدنيا حتى يقال فلان يعلم او فلان فقيه او فلان مطلع فيا ايها الاخوه احرصوا على الاخره واحذروا من طلب الشرف وحق العلو والجاه والمنزله في الدنيا ولقد ايناهم كما كنت بعضهم تضعه مسؤولا عن خمسه فاذا ركعته قام ضدك وما ترك اثنين الا جرى خلالهما يكري بالنميمه ويفشق بين هذا وهذا ويقطع الانصار بينك وبينهم ولو ارجعته في يوم التالي مسؤولا عن ثلاثة وأصبحت العلم الذي يثار وأصبحت الطوت الشامخ الذي ينظر إليه بالإجلال وأصبحت الرجل الذي لا يكاد يخطر إلا قليلا إنذانا لك عن عظمة النطوة ولكن إذا أنزلته عن مسؤوليتي عن خمطة أصوات فقط خمطة أصوات او دونها تجده كما قلت لكم ما يجد وسيله للاستاذ بك وللاضرار بك عليك وللمشي بالعطف والعطا حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحذر عن العطف قيل وما العطف قال المشي بالنميمة بين الناس وشور الناس في الحديث الصحيح المشياءون بالنميمة المفرقون بين الأحداء البابون للبراء العيد شور الناس المشياءون بالنميمة المفرقون بين الأحداء البابون يعني الذين يبحثون ويريدون للبراءاء للبريكين الطاهرين الفاغون للبراء العيد فاعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبي القديمه فقال تعالى فلم يكن قائلا عليما وامنا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقبح نبي وقاتيمه الا الله وملائكته يصلون على النبي الا ايها الذين امنوا صلوا علي عليه وسلموا تسليما نبيك اللهم على محمد وعلى ال محمد اللهم على سيدنا وعلى على آل إبراهيم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكفلا ان مبتدا التعاء قد يظن بعض الناس ان هذا السلام موجه الي فعلم الله انها شروق عمر قد اكتمرت اكثر من ربعقان سواهدها متناترة من بلدان العالم الاسلامي ومعظم من تكلمت عنه ليس حاضرا بينكم معظم وشواهد الحال الذي اتتهم عنه إنما هي آفة المسلمين في عالم الإنسان آفة سوث ينخر في جسد الأمة وفي بنيان المجتمعات وفي طبيعه التركيبات كما ينخر السوث في الخشب فاياكم أن يفسر كل واحد منكم ما قلته على نفسه ويقلدي يقول لقد قال عني شيخ هذا اليوم والخطبة كلها موحفة إليك فإن شئ أن تعفضها عنك فأنت مريب ويكاد المريب أن يقول خذوني فأنت عندك عيد جينتك وأنت مستريب في ذاتك ويكاد المريب أن يقول خذوني وقلت اللهم عن الصحابة المتابعين وتابعيهم جهتان إلى يوم الدين. اللهم مكسين مؤمنين في الأرض. اللهم إنا نسلوك في التوصل اللهم عنا على ذكرك وشكرك وغزن عبادتك اللهم احسى علينا فطوح العارفين اللهم حينا فعداء ومنثنا شهداء واحشرنا في زمرة المتباة صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الحق وآهله واخضر الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان وعلي بين قلوبهم وصح ذات بينهم واهدهم في سبيل السلام اللهم انصر المجاهدين في افغانستان وفي سلسطين وفي سلسطين وفي لبنان وفي كل مكان اللهم اصعر راية الإسلام وحكي جولة القرآن واجعلنا من جولة القرآن كذب الله إن الله يوم رسالة والإحسان ويتميق القربة لا ينهى عن الفحشاء والمنكر والبري جعلكم وعلكم تذكرون